الفلام أحسب الناس أي يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُوْنَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرُجُوْ لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ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 وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُونُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ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 وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا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 هو ينشئ النشأة الأخيرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزة في الأرض ولا في السماء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 وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما النار وما لكم من ناصرين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 قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه ننجي عنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولم رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعوا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين انا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا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 قالَ قَالَ اللَّهُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ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 وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْهَا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 إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا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 وذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون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 لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم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 ليأكفرو بِمَا آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أو لم يروا أن جعلنا حرا منا ومن يتخطف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين